ركت عيني شوقا فلطيبه درفت عشقا فاتيت الى حبيبي فاهدايا القلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا I don't I'm hey, a إكرا إكرا يا محمد Just to Awesome ستون معروف جامعه محمد موسفون معروف جامعه محمد الصاخب اللهم وبارك عليه وعلى آله.